صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل انما حَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِأَيَّامِ الْقِيَامَةِ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 إِذْ قَال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بَل ربكم رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ وَأَنَا على ذلكم مِنَ الشَّاهِدِينَ مَا اللَّهِ بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا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 فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم فسألوهم إن كانوا ينطقون فرجع. فَقَالُوا إِنَّكُمْ آتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰ قَالَا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا قَالَا أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْنَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ تَعْبُدُونَ مِن الله أفلا تعقلون؟ أُفِلَّكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دونِ الله؟ أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه هَتَكُم إِن كُنتُم فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَأَرَادُوا به كيدا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَانًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَرَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا هَٰسُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعْدَهُ الدَّجْبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ الطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ آنَ شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك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 وأعتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالك فلكلم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ لَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي جِ الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا فَظَنُّوا أَن لن نقدر عَلَيْهِ فنادى فِي الظُّلُمَاتِ ألا سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك وكذلك نودل وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا له زوجه إِنَّهُمْ كانوا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نارغب ورثبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 هو يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 ولا تُعابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم ما أعبد، لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا ولا من منك إلا إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 وآجنه ما عرفنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجنه وآجنه ما عننا منه وما لم نعلم اللهم انا نسالك فواتح الخير وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه والدرجات العلى من الجنه الهنا ومولانا انا نسالك الجنه وما قرب بينها من قون وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل الهنا ومولانا الهنا ومولانا اللهم اعتق رقابنا من النار الهنا ومولانا اعتق رقابنا من النار إلهنا ومولانا اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر الكريم من النيران إلهنا ومولانا اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبك ونورا لصدورنا وذهابا لاحزاننا وغممنا اللهم ذكرنا منهما ما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا إلهنا مولانا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا ولا تحرم أبصارنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا كريم يا منان يا جواد يا حليم اللهم إنا عبادك سألناك ودعوناك فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين اللهم تقبل منا الصيام والصلاه تقبل منا صالح الاعمال الهنا ومولانا الهنا ومولانا ها هو شهرنا قد انتصف فاغفر لنا وتقبل منا يا منان يا منان يا منان اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها نيتها وسرها اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحول بيننا وبينك اغفر لنا الذنوب التي بيننا وبينك لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا شابا الا اصلحته ولا عقيما الا بالذريه الصالحه رزقته الهنا الهنا ومولانا فرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم تجاوز عنهم يا ارحم الراحمين واغفر لنا تقصيرنا في حقهم اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر نيرا تغمدهم اللهم بواسع رحمتك اللهم تغمدهم بواسع رحمتك اللهم يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في بلاد الشام الى ان انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا تقر به العيون وتفرح به القلوب اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم إلهنا ومولانا البلاء بهم قد طال البلاء بهم اللهم فأيدهم بتأيدك واجعل اللهم النصر حليفهم اللهم عليك بطاغية الشام عليك به فإنه لا يعجزك يا قوي يا متين يا جبار يا جبار عليك به عليك به هو ومن عاونه فإنهم لا يعجزونك لا لا يعجزونك, فإنهم لا يعجزونك اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم انا نسالك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلام اللهم اوردنا حوضه وأسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله حتى تدخلنا مدخلة برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الاخيار